Lijken بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطيب الله اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من حلقاتنا في مصابيح السنه لا شك ايها الاحبه اننا كبشر نتطلع دائما الى الافضل ولنا من الطموحات ولنا من الامال ومن المرغوبات ما نتمكن أحيانا منه أحيانا لا يعني نستطيع أن نبلغ هذه الآمال وهذه الرغبات ولذا أمام هذا العجز عن بلوغ غاياتنا وامالنا ورغباتنا كان لابد أن نعرف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إيجاد البدائل لهذه الاماني وهذه الآمال وهذه الأحلام وهذه التطلعات ولأجل ذلك رحبوا معي جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الذي سنعرف منه بإذن الله تعالى خلال دقائق هذه الحلقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في إيجاد البدائل حياكم الله شيخ عمر يا مرحبا أهلا وسهلا تكحدث عني أنا شخصيا لي أمال لم أستطع أن أبلغها ما الحل في ذلك؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ولما بعد دعنا ننطلق من هدي القران في هذه القضيه لننظر كيف طبقه النبي عليه الصلاه والسلام جميل يعني بل دعنا نقول هدي الشريعه احيان كما تفضلتم يرغب الانسان في اشياء وله طموحات وامال لكن يحول دون تحقيقها حوائل احيانا قد تكون قدريه واحيانا قد تكون شرعيه من هذه الحوائل مثلا ايه البقره قال الله تبارك وتعالى وحل الله البيع وحرم الربا لما حرم الله تعالى الربا وله صوره المعروفه اباح الله عز وجل دائره اوسع بكثير بكثير وهي البيع فالأصل في البيوع الحل الربا له صور معينه تكون محرمه لكن الله عز وجل لما حرم الربا لم يغلق الباب على عباده بل اباح الله سبحانه وتعالى لهم سائره البيوع الاخرى التي لا يكون فيها ظلم ولا إجحافهم بحقوق الآخرين هذا المنطلق أو الهدي العام في الشريعة له نظائر كثيرة جدا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حصلت هناك عدة مواقف وهناك أيضا قضايا يعني عامة أراد أن أن أن أو طرح فيها ما تفضلت به يعني قضية إيجاد البدائل عند عدم الرغبة أو عدم حصول هذا الأمر إما لعذر كوني أو لعذر شرعي من الأمثلة مثلا على الأمور التي يعني أغلقها الشرع من جهة وأباحها الشرع من باب آخر والمورد واحد ما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث من مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن الفرج فمن لم يستطع ها فعليه بالصوم هنا الآن قد يحول بين بلوغ بين الزواج وبين بين الإنسان وبين الزواج حوائل وهي هي كثيرة اليوم قد يحول دونه عدم القدرة المالية قد يحول عدم القدرة أو عدم وجود المرأة المناسبة حتى الآن في, في معاييره التي وضعها وهكذا فهنا يرشد إذا كان غير قادر على الزواج يرشد إلى البديل الشرعي وهو, وهو الصوم. وهو كذلك أيضا باب الزنا وهو باب محرم أغلقه الله عز وجل وحرمه في كل الشرائع لما يترتب عليه المفاسد العظيمة لكنه أباح سبحانه وتعالى النكاح أباح النكاح وفي شريعتنا يجوز النكاح كما يعلم الجميع بأربعة نسوة و في باب التسري بابه مفتوح وكل هذه أبواب مباحة لكن التسري التسري يعني الزواج بالإماء وهذا في عصرنا لا يوجد لكن من حيث الحكم الشرعي هو هذا أيضا أحيانا يرغب الإنسان يعني دعني ندخل اناياك الى البيت النبوي والى بيت ال ال بيتي عليه الصلاه والسلام جاء سبيون الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد احدى الغزوات وكانت ابنته فاطمه الزهراء عليها رضوان الله وسلامه قد كلت يدها من الطحن والعمل في البيت فارادت ما يريده غيرها من النساء خادما تعينها على اداء المهام فقد رزقت بأولاد ولها زوج كريم يستحق أن يعني يجتهد في خدمته وأيضا لتريحها من من التعب والخدم كانوا موجودين في عهد عليه الصلاة والسلام بشكل كثير كانوا يمارسون الخدمة قد يكونون أحرار وهم كله وقد يكونون أبيدا وهم الكاثرة والأصاب فذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عنه فلم تجده وذهبت إلى بيت عائشة وأخبرتها الخبر أن لها رغبة بكذا وكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل كعادته ما الذي جد ما الذي حدث بغيابي فأخبرته أن ابنته فاطمة جاءت تسأل خادما من السبيل هنا يعني يأتي عليه الصلاة والسلام بنفسه لم ينتظر من الغد أن تأتي وتعاود الكره أو يرسل لها وقال تعالي يا ابنتي فاطمة لا ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام ومشى إلى بيت فاطمه وعليه وجدهما وقد اخذ مكانهما من الفراش ليناما ثم وضع يده على الصلاه والسلام على صدر علي وقال وضع يده على فاطمه وقال الا ادلكم على خير من خادم هنا البديل هنا ياتي البديل هل لانه لا يوجد سبي انتهى أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر بحيث لا تعتمد البنت على على الخادم أو أن الأعمال ما أدري لكن لنفس رض كل الاحتمالات هذه فقال ألا أدلكما على خير من خادم هنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلبي رغبتها إما لأن السبب كما قلنا انتهى أو لسبب آخر لكنه لم يترك الأمر هكذا بل أوجد البديل والبديل هنا معنوي لا حسي لكنه معنوي يثمر ثمرة حسية ماذا قال لهما تسبحان إذا, إذا أويتما إلى فراشيكما فسبح الله ثلاثة وثلاثين وتحمدانه ثلاثة تسبحانه ثلاثة وثلاثين وتحمدانه ثلاثة وتكبرانه أربعا وثلاثين هذه كم مئة علق أهل العلم على هذا الموقف بأن البديل هنا بديل وإن كان ظاهره معنويا لكن ثمرته حسية كيف قالوا إن كثرة الذكر لله عز وجل من أسباب قوة البدن <سؤال> أي نعم، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيّب وهو يعلق على هذا الحديث قال وقد رأيت من شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقد كان مشهور بكثرة الذكر يبقى في مصلّاة من بعد الفجر إلى أن يرتفع الضحى وهو يقرأ أوراده الشرعية الأذكار وحزبهم من القرآن يقول ابن تيمية ابن القيم يقول وقد رأيت من شيخنا شيئا عجبا في الكتابة فكان يكتب في يوم ما يكتبه غيره في أسبوع فاراد ان يبين لنا بهذا المثال الذي رآه من شيخه ان كثره الذكر معينه جدا على على ماذا على قوه البدن جميل دعنا يا اخي الكريم لنتصور ان انسانا يتعلق بالله عز وجل بمثل هذا الذكر كلما ضعفه عجز وعجز وهو كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله انسان يستمد الحول والقوه من الله واهب الحول والقوه الذي يملك سبحانه وتعالى تغيير الحال الامر من حال الى حال وهو التحول والقوه التي لا يهبها الا هو عز وجل تصور قلب يتعلق بهذا الرب عز وجل الذي يحول الامور من حال الى حال من حسن الى احسن او من سيء الى الى حسن ويملك القوه يستعيد به العبد في هذا الذكر ويلازمه اي يخذله الله لا لا والله لا يخذله الله وايضا شعور الانسان بانه يستمد القوه من الله هذا يا اخي دافع قوي ليس بالسهل ليس بالسهل إذا كان صاحب المبدأ الباطل يستحضر في حركته خدمة معتقده الباطل، لكن عنده حركة داخلية أو أو ميل قلبي أو عاطفة قلبية، ويجد في ذلك نشاطا أتظن أن الذي يعتمد على الله ويتولى به عز وجل ويتعلق به سبحانه وتعالى، لا تأتيه هذه القوة والمدد لا والله يأتيه. وإذاك أنظر إلى حال الذين يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى على المنهج الشرعي، تجدهم سبحان الله موفقين يعني نعرف نماذج من العلماء رأيناهم معاصرناهم أتو سبحان الله وفقوا في جانب الذكر وعندهم من الأعمال ما لو وزعتها على عشرة رجال لناؤوا بحملها جميل الشاهد إيجاد البديل احيانا ابنتي وابنتك أختي وأختك الوالدة حفظ الله الجميع يعني قد يطلبون منك شيئا أنت لا تستطيعه لعذر مادي نعم. فهنا ينبغي أن تبين العذر وان تبحث عن بديل احيانا قد يكون البديل مقصطا قد يكون البديل محسوسا وقد يكون البديل معنويا وهذه من البدائل خاصه الذكر التي لا يفقهها الا اصحاب القلوب الحيه لان الذي لا يفقه هذه الحقيقه قد يقول ايش علاقه الذكر بقوه البدن وانا اقول هنا جرب لا من باب ان الذكر يمكن ينفع لا جرب وستر الاثر جميل بلال بن روح رضي الله عنه له قصه قصه التمر وبيعه و ما حصل جميل النبي صلى الله عليه وسلم silly صحيح بلال رضي الله عنه كان عنده تمر ردي عنده صاعان نعم فأراد أن يستبدل هذا التمر الردي بتمر جيد صاعان من التمر الردي باعهما بصاع من التمر الممتاز او الجيد الدقل والجنيب الدقل والجنيب كان عنده صاعAN من التمر الردي قد يكون دقلا او يكون نوعا من التمر الردي او كذا جمينا فأراد أن يستبدل، فباع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، طبعا هذا ربا، التمر بالتمر سواء بسواء يدا بيد، لا بد من التساوي والتقابض، لأن التمر من الأصناف الربوية التي تجري فيها الربا بالإجماع، فقالنا النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا الذي فعلته يا بلع عين الربا، طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ التمر الرديء ما يؤكل أو لا أشتهي فقال عيسى عليه السلام بع الجمعة بالدراهم بع هذا التمر الرديء الذي عندك بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جنيبا هذا التمر الرديء بع ولياتي لك بعشر دراهم بعشرين درهم خذ هذه الدراهم واشتر بها تمرا جيدا حتى لا تقع في في في الربا ولاحظ حرم لكن أعطاه البديل اعطاه البديل فهذا تلاحظ هدي نبوي ألا أدلكم على خير من خادم بيع الجمع بالدراهم وشراء بالدراهم تمرن جنيبا هذا هدي نحتاجه نحن الآن أخي الكريم يعني عندنا مغريات وأولادنا يطالبوننا ويلحون علينا أحيانا بأمور لا تخلو من إشكالات شرعية هنا لا يصح أن نقول لا ما يجوز حرام وممنوع وفقط أوقف عند هذا الحد لا بل يجب أقول يجب أو ينبغي لنا أن نبادر إلى إيجاد بدائل يعني عالم الترفيه الآن عالم يضخ على المجتمع. ابني وابنك وابناء الإخوة المشاهدين لسنا معزولين عن المجتمع. يدرسون مع زملائهم في المدارس. يحضرون مناسبات اجتماعية. فيحتكون بالناس. يسمع هذا يقول رأيت كذا. شفت كذا. ويرى مع هذا جهاز. ويرى مع هذا كذا. هنا ينبغي لنا أن نبحث عن البديل. وكما قلت إن لم يسع في النطفة في الحال. قد لا تستطيع أنت على البديل المادي. يعني بعض الناس قد يكون ابن من أبن الأغنياء أو الذين أمرهم المادية جيدة فهنا على الوالد أن يقول لا يحول بيني وبين تلبية رغبتك يا بني شح ولا بخل لكن والله إني لا أستطيع مثلا إذا كان يفقه هذا الخطاب ما يفقه هذا الخطاب يحاول أن يوجد له أي بديل يشغله في, في بيوتنا مثلا ليس بالضرورة أنني أمارس الترفيه أنا أو أوكي القضية الترفيه لوسائل سأل الإعلام أحيانا قد لا أملك هذا أو لا يوجد الشيء الذي يعني يجعلني أطمئن أن أطرحه بين أيدي الأولاد مطلقا لماذا أنا لا أجتهد في إيجاد بيئة ترفيهية في البيت بعض الألعاب أنا أشتريها أضع زاوية من الزوايا في الغرف أو غرفة صغيرة أو زاوية من زوايا البيت يمارس فيها الترفيه مرة مع الأم مرة مع الإخوة مرة مع الأولاد أشتري لهم ألعاب مفيدة تنمي الذكاء تنمي يعني هي مع اللعب ترفيه مع الترفيه عفوا تنمية عقل وذكاء هذا نموذج جميل يعني. ويمكن أيضاً تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى حتى الصغار والأطفال يقول لي أحد الأخوة يعني إن ابنته دائما تصر عليه في شراء سيارة جديدة مثل صاحبته وهذا فهو دائما يقول أقول لها لا زلت أجمع المبلغ الكافي لهذا فبدأت هي أيضاً في الجمع معه جميل. لكي تشتري شيئا جديدا من لم يستطع شراء شيء جديد أو بلوغ زواج مثلًا أو بلغة منصب معين نعم. أو بلغة أمر من الأمور التي يحبها وهي من الأمور الحلال ولم نعم. يستطع أن, أن يبلغها نعم. هل هذا مقنع لكي يدخل في دائرة القنوط والجزع والإحباط وإرهاق نفسه وتكليفها ما لا تحتمل يعني لا لا ليش هذا يعني نحن الآن صدقنا وما رصنا هذا الهدي النبوي واجتهدنا في تطبيقه وعلم الله عز وجل من صدقا فإن الله تعالى بإذن الله يهيئ لنا الطرف الآخر ليتقبل هذا على الأقل وأنت دائما إذا أبرزت لأولادك الهدي النبوي فإن هذا مما يساعد على قبول الطرف الآخر كما يعني أحيانا قد لا يملك الإنسان حتى ولا الأسلوب المقنع الدقيق الذي يصل إلى مبتغى هذا الولد خاصة أن الصغير أو المراهق ليس له إلا كما يقولون الطفل يظن أن والده على كل شيء قدير <تصفيق> يستطيع أن يأتي له بما لا تأتي به لواء ولا يأتي به الناس المعاصرون. هنا يحتاج الابن إلى نوع من الخطاب العقلي، الخطاب العاطفي. دعني أذكر لك نموذجا فيما يتعلق بايجاد بإيجاد البدائل حتى في الجوانب التي هي في ظاهرها فاضلة مطلقا في جوانب العبادة يعني في جوانب العبادة هذا مثال حقيقة لا أحب أن نتركه وفوته وفوت التعليق عليه. كانت زينب رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش كانت امرأة عابدة يعني كل نسائه لهن نصيب من العبادة لكن كانت هذه أكثرهن عبادة واشهرهن بهذا الباب فرأوا مرة رأى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مرة في مسجده حبلا معلقا فاستغرب لمن هذا الحبل أو من الذي وضعه قالوا هذا زينب ما شأنه قال تصلي فإذا تعبت تعلقت به <متغلق> في لو أنا رأيه أقول ما شاء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا إلى الهدي أو الذي أو ينبغي أن يحدث من توازن قال حلو فكوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه <متغلق> فإذا تعب فليقعد هنا الآن إيجاد لي أو, أو طرح للحل الشرعي بديل لم يقلوا نساء الله سلم بتركه وحاشا أن دون العبادة لكنه لا يريد عبادة ينقطع معها الإنسان مطلقا وهذا يذكرون أيضا بموقفه مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما بلغه أنه عليه الصلاة والسلام أي أن عبد الله بن عمر يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل حتى عمر بن عاص سأل مرة زوجة عبد الله قالت, قالت قال لها كيف عبد الله قالت نعم الرجل غير أنه لم يقرب لنا فراشا مغينة. الإشارة واضحة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله شدد على نفسه في العبادة فناداه وقال ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا وكذا قال بلى يا رسول الله قال فصم ثلاثة أيام من كل شهر قال إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم فصم يوما وأفضر يوما قال إني أطيق أكثر من ذلك قال لا أكثر من ذلك وكان هذا صيام نبي الله داود عليه السلام وكان لا يفر من الزحف دلاقة إشارة إلى أن جهاد النفس بالعباده قد يترتب عليه اخلال ببعض العبادات الاخرى انت اذا صرت مصائم فالجهاد قد تفر بسبب ضعف البدن <تصفيق> قال عبد الله ابن أمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبرت سنه ودت اني قبلت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كان يطرح له البدائل كان يقول صم 3 ايام من كل شهر تكفيك صوم الدهر قال اني اطيق اكثر من ذلك اني اطيق, ذلك. إني أطيق ذلك. ومع ذلك وقفه هنا عند حد لا اكثر من ذلك لا اكثر من ذلك أيضاً في قيام الليل في قص قص قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام وغاضب من من من هذا الـ الـ الـ هذه النظرة حينما قالوا له نحن ذاك رسول الله نحن نصو أنا أصوم ولا أفطر والثاني يقوم ولا ينام والرابع لا يتزوج النساء والخامس أو الرابع يقول لا آكل اللحم بقي من رغب عن سن نتيف ليس مني إذن هناك توازن. فطرح ابن قال أنا أصوم وأفطر وأأكل وأأكل اللحم وتزوج النساء وأقوم وأنام. جميل. جزاكم الله خير إن شاء الله نوفقنا لاتباع الهدي النبوي. عموما وفي إيجاد البدائل آه. على وجه الخصوص شكرا لكم دكتور عمر على ما تفضلتم به شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على استماعكم وعلى مشاهدتكم لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة التي سعدنا فيها كثيرا بالاستماع إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نلتقي بإن الله تعالى على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد <تصفيق> كنت